117. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 118. ويعلم مستقرها ومستوزعها كل في كتاب مبين 119. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام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 انه لا يئوس كفور ولئن ادقنا هنا ما بعد ضراء مسد هنا يقولا ان ذهب السيئات عني انه لفرح مفخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم الغفرته واجر كبير فلعل لك تارك بعض ماله اليك وضائق به صدرك ان يقولوا ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما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 قَوْمُهُ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إن على بينه من الرب واتاني رحمه من عنده واتاني رحمه من عنده فعم يت عليكم ان نلزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه ما لا ان اجري إلا على الله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 ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدرون اعينكم لئن ياتيهم الله خيرا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 114. قال إنما بِهِ به الله إن وَمَا وما أنتم وَلَا 115. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون 116.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 114. ولا تقاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون 115. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسفر منكم كما تسخرون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 117. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم 118. تلك من أنباء الغيب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 يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدْكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَيَزِيدْكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مجرمين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 111. إلا هو آخذ بناصيتها 112. إن ربي على صراط مستقيم 113. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 114. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا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 عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ الرَّبِّ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْصِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً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 قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد 110. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتكت منكم أحد إلا امرأتك إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَارِيَةً هَامِلَهَا 111. جعلنا سَافِلَهَا سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجير منضود 112. رَبِّكَ عند ربك وما هي من